لقد كان لكم في رسول الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الأحبة الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا ضمن سلسلة حلقات مصابيح السنة ضيفها الدائم هو فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم أما حديثنا فهو في كل هذه الحلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن سيرته العطرة وننزل هذه السيرة وهذه المواقف الرائدة والرائعة والجميلة على حياتنا واقعنا لكي يكون لنا عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة كما أراده ربنا جل وعلا ورحب بكم شيخ عمر بداية هذا اللقاء وفي كل لقاء أنا أحاورك الآن وأنت تحاورني وتقنعني كذلك. وبالتأكيد أنني أنا على الأقل لا أملك كثيرا من وسائل الإقناع الجيدة ومبادئ الحوار الرائعة ولذلك نحن في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام, والسلام. الذي هناك أمثلة رائعة و جميلة في مسألة حواره و لكل من تعامل معهم في هذه الحلقة نريد الحديث عن الحوار و عند النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على عبده ورسوله ومصطفى نبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ولما بعد دعنا نبدأ بموقف يعني لا أمل من تكراره حقيقة ولا من تأمله فكل سيرته عجب عليه الصلاة والسلام في, في طريقة فعلا الحوار والإقناع خصوصا إذا كانت القضايا يعني صعبة لا تحتملها النفوس م -م. يأتي رجل و تعرف كيف ماذا تعني مفردة الغيرة عند العرب نعم و المسلم عموما لكن في ذلك الوقت الذي ما زالت فيه رواسب الجاهلية موجودة نعم و في الحلقة السابقة هشرنا فيه إلى جواب سعد رضي الله تعالى عنه حينما تكلم عن قضية الغيرة نعم كيف قال يا رسول الله أنتظر حتى آتي بأربعة شهود م -م. في قصة اينا. الرجل نعم فقال يا رسول الله وهذا رجل كان من الأعراب رجل يعيش بيئة ال ال الإبل وبيئة الصحراء والبادية لكنه يعني وقع في نفسه شيء من ولادة زوجته ولدا خرج بلون غير اللون الأسرة. المشترك للأسرة نعم. يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهذا مما دعوا إلى الشك آه. في هو في, في الحرام هذا تعريض نعم. ولا إشكال تعريض وويعني وقع في نفسه شيء عظيم هنا النبي عليه الصلاة لم ينطلق مباشرة ليقول اتق الله ولا يجوز أن تتهم بدون بيّنه ولا يجوز أن تتحدث بكذا أبدا لم يتكلم بهذا الموقف ليس هذا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني الموقف لا يناسبه أن ينطلق مباشرة بهذا الوعد وهو مهم لكنه ليس هذا توقيته أراد قلبه الآن بل طلق مباشرة إلى أن يزيل ويمسح جميع رواسب هذا الشك لأن أصعب شيء على الحر على الرجل أن تتسرب إليه بذرة الشك في أهله أيه. صعبة ينهدم البيت تماما لا يمكن أن يعيش الرجل مع امراه يشك فيها أبدا صح. فقال عليه الصلاة والسلام ألاحظ كيف اختار هذا المثال من بيئة الرجل التي تختصر المسافة في قضية الإقناع قال هل لك من إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال فهل فيها من اوراق يعني الأورق اللي قريب من الفضي نعم نعم قال نعم قال فأنا له ذلك منين أتاه وأنت تقول الوان الإب الحمر منين جاء هذا اللون الشال مم. قال لعله نزعه عرق يعني جد بعيد كان أورقا فاصابه و... هذا العرق قال فأبنك هذا لعله نزعه عرق خرج الرجل وانتهى كل الموضوع يا سلام. لا وعظ ولا شيء لأن المقام يا أخي الكريم ليس مقام وعظ. هنا بل هو مقام حوار يزيل هذه الشبهه التي علقت بذهنه وهذا اصل عظيم في قضيه الحوار مع الذين توجد في قلوبهم بذور الشك كما مه. يعني كما تلاحظ هذا الرجل الان عنده بذره شك في في امر اجتماعي في امر يتعلق بالعرض تمت بذور شك في جوانب اخرى لعلنا ناتي عليها ان شاء الله تعالى اذا انت اللي التصرف الاعرابي تصرفه جميل حكيم عندما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم استفتي أهل العلم ولم يتصرف من تلقاء نفسه وهذا أمر محمود بلا شك النبي صلى الله عليه وسلم حاوره حوارا ربما لم يتعدى دقائق. دقيقتين أو نعم. نعم. وأقنعه وخرج وانتهى إذن نحتاج فعلًا إلى أن نكون محاورين جيدين, جيدين أحسنت يعني ليس مجرد الحوار بل الجودة في الحوار أحيانًا في بيوتنا مراهق أحيانًا في بيوتنا إنسان يعني بالتعبير الاجتماعي متمرد على العادات والتقاليد في بيوتنا وناس قد يكون عندهم صعوبة في التعامل مختلفين معنا في في عندهم رعون في الأخلاق كيف نتحاور معهم هذا هو الإبداع هذا هو الإبداع أنا أعرف أن التنظير سهل لكن نحاول, نحاول خصوصا خصوصا في التعامل مع المراهقين الذين لهم في كل يوم نفسية. نحتاج ان ننزل لمستواهم نحتاج ان نغض الطرف عن بعض الاشياء نحتاج يعني أن, أن, ان ننظر ما هي الاشياء التي تجذب ما هي الاشياء التي تنفر صحيح ولذلك عرف يعني عند بعض الناس يقول أعطوني أي شخص غير هذا معه نعم <تصفيق> بمعنى أنه يعني <تصفيق> معروف عنه فشله في الحوار هنا وفي, وفي ال في الإقناع. المشهد الآخر الموقف الآخر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه مستأذنه في الزنا. نعم هذا أيضا مشهد آخر الإمام حضراء رحمه الله في مسنده من حديثه بأمامة والحديث يعني في سنده شيء من اللين لكن في مثل هذه المقامات بعض بعضه العلم يعني يتسامح فيه. يا الرجل يستأذن في الزنا وأنا هنا قبل أن أنطلق في سرد الحوار صراحة مدهش جدا ما هذا الـ الـ الجو الذي حمل هذا الشاب ما هذا الجو من الحوار ما هذا الجو من من الثقة أقول يعني الجرأة التي والجرأة التي جعلت الشاب يأتي يستأذن أليس بإمكانه بأو سامع أن يذهب ويزني ولا يسأل عن شيء بلى بلا لكن هذا الرجل ليس مراده الاستئذان ذات الاستئذان الذي هو لإشباع ذات الرغبة وبس ينتهي الموضوع. كان يفعل هذا ويمشي، لكن أراد كأنه يريد أن يخفف عن عن نفسه إما من العقوبة أو من العتاب أو من اللوم أو شيء من هذا القبيل. هنا أيضا نفس الفكرة. لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليقول له اتق الله وإلا فإن زنيت فسنرجمك وسنفعل بك وكذا وكذا وكذا. لا هذا الرجل الآن جاء ومشبع بهذه الغريزة. شاب لاحظ. الراوي وصف بهذا الوصف ليبين أيضا أن المشهد أصعب شاب ويستأذن في الزنا هنا يلفت نظرك أن سعى سلم لم يجبه بشيء يكرهه ما تستحي على وجهك كيف تجي تستأذن في الزنا ألا يوجد عندك غيره ألا تتقي الله أبدا كل هذا لم يكن بل أخذه إلى الناحية الأخرى ليكون رسولا فيما بعد ها في صحة العبارة في التوعية ضد هذا الخلق المشين وهذا هذا هذه الجريمة إلى هذه اللحظة أي نعم. نعم بل قال له أترضاه لأمك قال لا أترضاه لأختك قال لا تدرج الأم هي الأصل أترضاه لأختك قال لا أترضاه لزوجك قال لا قال فكذلك الناس لا يرضون أي وقت فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له فخرج وما في وما في الدنيا شيء أبغض إليه من الزياء يعني هنا نحتاج إلى القرب النفسي والقرب البدني لاحظ مم. الحوار هذا القرب العقلي والمعرفي والثقافي والقرب البدني حينما وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر هذا الرجل الشاب ودعا له وهذه يفعله عليه الصلاة والسلام في مواضع كثيرة يأتي ويضع يده بيد ابن عمر ويقول كن في الدنيا كانك غريب أخذ بيدي وقال كن في يد من النبي عليه الصلاة والسلام لا تنسى ابدا لمسه مقرونه بالمحبة، مقرونه بالنصح مقرونه بالاقناع مقرونه بالحوار مقرونه بال بال بالاهتمام مقرونة يعني هي رساله ايجابيه انني احبك اهتم بك احفظ هذه الوصيه وهكذا يضع اليد على الصدر لا تنسى علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما جاء, جاء فاطمه اشتكت كلال اليد وطلبت خادمه وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في البيت بعد أن أخبرته عائشة بالخبر قال فوضع يده على صدري فوجدت بردها إلى الآن يجد بردها علي بعد أربعين سنة من الموقف أو ثلاثين سنة من الموقف يجد برد تلك الكلمة إذن عندنا تواصل كما يقولون معرفين في معرفي الحوار وعندنا تواصل بدني العين مع العين يبقى أسامة تؤثر وهذا تثبته الدراسات حينما يأتي أب ليجلس مع ولده فرق بين أن يكون مسافة بعيدة و الكلمات تتراشق <تصفيق> بل حتى لو كان الحوار بعيدا, بعيداً و بالفاظ ليس كما لو كان الولد بجانبه و يضع الاب يده على الكتف و يربط عليه و يضع يده في يده وهكذا هذه اساليب راقيه جدا يعني الحوار ليس فقط حوارا بدنياً معرفيا او فكريا لا يمتد حتى للتواصل البدني ومن هذا يعني يفيد الاب والام كذلك الأنبيين بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم. المعلمين، نعم. يفيدون من, من من هذا الأسلوب العظيم في في في تعاملهم مع كل من يلتقونه ويتعاملوا معه. في يوم من الأيام جاء إلي أحد الزملاء نعم. حقيقة، وقال أنا تعرض لي بعض الشبهات في أمر معين من أمور الدين، نعم. وأريد منك بعض الإجابات، نعم. قلت له بحقيقة. لست قادرا على إجابتك عن شبهاتك ل لقلة علمي. لكنني سأأخذك إلى من يرشدك إن الله تعالى. جميل. أرشده إلى أحد العلماء الفضلاء الذي أعطاه من وقته ومن بيته ومن فتح له الباب. فتح له الباب. والصدر. والصدر. وجلس معه. وكنت متابعا لهذه الجلسات. هذا هذا الزميل انكشفت عنه كأنما يعني. نقشت عنه الصحابة تماماً. وذهب مسرعا في دروب الخير دروب وابتعد عن كل هذا. الآن في مثل حالة هذا الشاب الذي تعرض له شبهة معينة في أمور الدين أو غيره، ما هو الأسلوب الصحيح السليم الذي يفترض أن يسلكه ليبتعد عن هذه الأمور؟ أشكرك حقيقة على يعني التركيز على هذه النقطة. نحن الآن في عصر تواصل انفتاح إعلامي ثقافي لا يمكن يعني كما يقال. حجزه بالطرق القديمة ابدا مه. الشاب بمجرد ما يدخل على مواقع على شبكات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك في تويتر في غيرها من الشبكات بامكانه ان يقف على غث وسمين مه. من المقالات قد يقف على اشياء تثير الشبهات عنده قد يقف على اشياء يعني تخلخل البنيه الايمانيه مينة. الموجوده في في في قلبه هنا يجب أن, أن يعني أن, أن, أن, ان ننظر الى هذا الامر ب ااا بب بالمنظار الشرعي وهو فيما يظهر لي يكون على النحو التالي لا عيب ولا يلام الإنسان على أن يكون في قلبه إيش أن أن ترد على قلبه الخواطر والوساوس التي تحاول أن تزعزع إيمانه سواء في القدر أو حتى فيما يتعلق صحيح. بالله عز وجل وردت الصحابة وهذا قال له قاله الصحابة اللي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يا رسول الله إن أحدا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء على وجهه خير من أن يتكلم به هنا ايضا انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبهم ولا وبخهم بل قال أوجدتموه أو قالوا نعم قال ذاك صريح الايمان الشيطان لا ياتي الا الى البيت العامر اما البيت الخالب انتهى لا ياتي الى البيت العامر ليشككه هنا الى هذا الحد لا يلام الانسان عليه ما دام انها وردت وهجمت على قلبه لكن ينهى الشاب ينهى تنهى الفتاه عن ان يذهب ويفتح المواقع التي تثير الشبهات <تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم قال في شان في شان الطاعون إذا كنتم بأرض، ها، وإذا إذا, إذا نزل بارض earth و خارجها فلا تدخلوها، فإذا كان هذا في مرض البدن لا نقتحمه، أفنقتحمه طواعين الفكر و طواعين الثقافة و ونقتحمها ثم نقول أصيبنا بها لا الأصل أن تمتنع لا تدخلها لكن لو قدر هجمت هذه الأشياء وهي تهجم على قلوب صالحين وفضلك و و الصحابة رضي الله عنهم هنا لا محظور إلى هذا الحد لكن الذي ينهى عنه أو يخشى أخير الكريم أن يبادر الشاب إلى نثر هذه الشبهات والشكوك والكلمات في صفحته تويتر في الفيسبوك في وسائل إعلامية أخرى هذا هنا ينبغي أن يتوقف لا إذن ما العمل الذي تفضلت به في قصتك مع الشاب يذهب هذا الشاب يسأل فاسألوا أهل الدكري كنتم لا تعلمون يذهب إلى أحد من أهل العلم الذين يثق بهم ويعرض عليه الشبهات وهنا أقول أوصي إخواني من طلاب العلم أن تتسع صدورهم لهذه لهؤلاء الشباب فالشبهات خطافة وكثيرة ووسائلها الآن متنوعة ليست كالسابق مجرد شيء يهجم الآن تنوعت الطرق ووسائل التشكيك كثرت جدا تلاحق الإنسان أحيانا ملاحقة ولو هرب منها فهنا يبغى أن تتسع صدورا لهذه الأعجم من الناس. وإني لا أشكر إخواني الدعاه وطلاب العلم موجودين في أماكن كثيرة من العالم الإسلامي وأنا أعرف جهود بعضهم في بعض دول الخليج بالذات من فتح صدره لهؤلاء الذين اتصل بعضهم الشكوك إلى قضية الإلحاد <تصفيق> وهنا هنا أقول إلى هذا الحد لا بأس أورد ما عندك من الشبهات كلها على من يحسن أن يعالج لأن هذا مرض لا بد أن تذهب به إلى طبيب مثكن لا تذهب به إلى مريض مثلك يزيد الطين في بالله ويضع على النار حطبا لا اذهب إلى طبيب يعالجها هنا نستفيد من هذا الحوار النبوي مع هذين الرجلين في قصة الشاب وفي قصة الـ الـ الأعرابي أن باب الحوار ينبغي أن لا يتوقف عند أي حد حتى ولو كان في القضايا الكبرى جاء رجل العباس يشكو إليه هذه الوساوس الشيطانية فقال له قل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم أرشده ما لامه لماذا ترد عليك هذه الاشياء لا يستطيع ان يدفعها تهجم هجوما لكن الذي أؤكد على المنع منه وأن, لا وأن يحذر الإنسان أن يتورط فيه هو أن ينشر هذه الشكوك على الإنترنت مثلا أو على أي وسيلة إعلامية حتى لا يكون سببا في ها إغراء آخرين بها أو يعني إرسال رسالة تشكيك إلى قلوب أخرى ما زالت مطمئنة بالإيمان لا عندك شكوك اذهب بها إلى أهل العلم طيب نختم إذا أذنت بمسألة الحوار والأقناع والإقناع مع غير المسلمين رغبة في كسب الأدم الله تعالى من الله سبحانه وتعالى في الاتيان به إلى حضرة الإسلام القرآن الكريم يعني وهو يتحدث عن الحوار ركز في أكثر من قضية على قضية الحوار مع المختلفين معنا دينيا الله يقول ولا تجادلو أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إذن هذا إثبات لأصل الحوار مع أهل ال ال الأخرى في سورة آل عمران كل أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا إلا آخره حتى ما يعرف عند العلماء رحمه الله تعالى بالمباهة هي نتيجة متقدمة جدا في الحوار حينما كل يتمسك برأيه هذه جزء من يعني إيقاف الحوار عند حد معين قضية الحوار مع المخالفين لنا في الدين قضية المخالفين لها أصل شرعي كما تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم مارسها مع وفد أهل نجران حينما قدموا في آخر البعثة في السنة التاسعة حاورهم فلؤد و إلى ملوك أهل الأرض حواره في قصة عبس هو تولى كان انشغاله مم. عن هذا الرجل الأعمى عبد الله بن مكتوم رضي الله تعالى عنه كان انشغاله بيش بمحاطبة وحوار المشركين إذا نحن بحاجة إلى جهات كبرى جدا تمارس هذا الحوار والإقناع أقول والإقناع بهذا الدين بكل وسيلة ممكنة هو بالوسائل العلمية بالوسائل بالوسائل المعرفية العلمية أتكلم بها على ما يعني ما يعرف بالاعجاز العلمي أيضاً. بضوابطه وشروطه حتى لا يكون الباب مفتوحا أيضا بكل وسيلة ممكنة فإننا نقدم هذا الدين كما نقدمه تقريرا فإننا نعقد المناظرات ولكن لا بد أن يكون المناظرون من أهل العلم حتى لا يكونوا سببا في خذلان الدين والتفكير ما يكونوا محاورين مقنعين جيدين أيضاً. لا شك لكي تتحقق النتيجة المناسبة ولكي نكون كما كان النبي عليه الصلاة والسلام محاورا مقنعا حنونا عطوفا على كل من تعامل معهم عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة لا أجد في ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن حواره وإقناعه لأهل بيته ولصحابته رضوان الله عليهم فضلا عن حواره وإقناعه لآخرين من غير صحابته لا أجد في الختام إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكم أنتم إذ تابعتم دقائق هذا اللقاء ثم أشكر فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم على وعد بأن نلتقيه وأنتم كذلك بإذن الله تعالى على خير نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقد كان لكم في رسولكم